بسم الله الرحمن الرحيم 121. والسماء ذات البروج 122. واليوم الموعود 123. وشاهد ومشهود 124. قتل أصحاب الأخدود 125. النار ذات الوقود 126. إذ عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود 119. وما نقموا إِلَّا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 110. الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد 111. إن الذين فتنوا لَمْ والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب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 122. هل أتاك حديث الجنود 123. فرعون وثمود 124. بل الذين كفروا في تكذيب 125. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ